بكت عيني على أبناء درعا فقد شاهدتهم بالأمس صرعا وشاهدت الذي يذمي فؤادي ويقرع قلبي المحزون قرعا فقد مالت جمعي ويجعي على أبناء درعا فقد شاهدتهم بالأمس وَشَاهِدُ الَّذِي يَجْمَعُ فُؤَادِي وَيَقْرَعُ قَلْبِي الْمَحْزُونَ قَرْعًا وَكَمْ حَصَدَ بِهَا الأَرْوَاحَ قَاهِرًا كَمَا حَصَدَتْ يد <متصفيق> شرعا بكت عيني بكت عيني بكت عيني بكت عيني, بكت عيني, بكت عيني, بكت عيني